الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليوم ضعف سيا شديدا من له ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له حجر حسنا ما كثينا فيه أبدا ويُنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثام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 نحنا رقصوا عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بردهم وزرناهم هدا وربتنا على قلوبهم إقامة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إله هؤلاء قرأتَخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من يفترا على الله كذبا وإذا اعتزلتم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَئِكَ الْكَهْفِ يَأْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ ياشر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم من الفطار وترش الشمس إذا طلعت تزأو عنك فيهم ذات اليمن وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا ذات الشمال وهم في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 وَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَه ولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْ أَلْتَهِ مِنْهُمْ رَعْدًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَكْسَأَ بَيْنَهُمْ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ تبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فليأمر أيها أذكى طعنة، فليأتكم بزق من هو اللي تلطّف، واللي تلطّف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم أَوْ يُعِيدُوكُمْ في ملتهم وَلَا تفلحوا إِذَا أَبَادًا وكذلك أحذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم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 إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي الأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم مما لبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا نبدل لكلماته ولن تجد من دونه ممتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 الشراب وساءت مرتفطا إن الذين نعمة الثواب وحسن التفطان وقرب لهم فلو رجلي جعلنا لأحدهما جمتين من أعلامه وحففناهما بنخل وحففناهما بنخله وجعلنا بينهما زرع مالا وأعز نهرا ودخل جنته وهو مال لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا مددت إلى سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أُحيط بثمري وأحيط بثمريه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له في أسير ينصروا كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثر الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنو نزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير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 أفتشق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُزِّلَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا يُهْزَءُونَ كنت أن يفقه وفي آذانهم وطرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو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 فوجد على ذم من عبادنا آتيناه رحمة من عبادنا وعلمناه وعلمناه من لدننا علم. قال له سأنتبعك على آت علم من ما رُلِمْتُ قال إنك لا تستطيع معي صبرا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 انطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرار قال ألم أقل إنك لن تستطيع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 بيني وبينك سأنبذك بتوين ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صفا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه دكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا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 آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو استطاعوا له نقبا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، فحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هذوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا